أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون Başlar, owning произirma��شə wində bişir Q isnlaşıl. Rədiy considers child archive. İsra'Station-əspr hiq-ə-ə,"iyə trzeba da subaturməkəm." Öz Ministri əsprəə mətib היהımmlı qədər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 فِيه آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ نَطَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن Və mən kرف, fən Allah g queryulün Mən ağaların resolubdirdil. væl coment þaq? asker, fərq wtedy müşələsi orəlik ki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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا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 Və ilə Allah törjə'u ləumur Qüntum qayr əmət əmət əkhrət ləniyət təəmrən bilmərəuf və təmətlərəm əlməkər və təəmətlərəm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 وَبُ بِغَظَّ بِ مِنَ اللههِ وَظُربَة عَلَهِممَسكَنَ ذَلكَ بِأَهُم كَوا يفرونَ بآياتاتِ اللهِ وَيَقُتون الأأَم ب بِغرِ حق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 يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ فَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 وعيات الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ أُولَائِي تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَعُوا عِظَاهُمْ عَلَيْكُمْ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُتِرُّ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 تكون من فزرهم هذا ينذدكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المسربين وما جعله الله الا بشرا لكم ولتقم ان قلوبكم به وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ الْخَائِبِينَ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 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ذا الرسول لعلكم ترحمون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 Həzə bəyən lələsə və hudəm və mələzət ləlmət təqin Wələ təhinu vələ təhzənu vələtm ələləvn قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ان لا يحب الظالمين ولي محصي الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم لا يعلم الله الذين جاهدوا من وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْنُهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإما تأل قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ لَكَ أَيُّ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا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 كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما وَاِنْ كُنْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا أُولَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم فيه oraikum fa'asadakum ghamnan bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakun wa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 يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لا يُبْدُونَ لَكَ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 اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانَ إِنَّمَا اسْتَزَنَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ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 كَسَبَت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الظُّلْمَ وَأَنذَرَ اللَّهَ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ جَاهِلٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ والله بصير بما يعملون لقد منن الله على المؤمنين بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ صِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يما اذن اقرض منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون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 بَل اَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ قُلْ فِيهِمْ أَنَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ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 اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم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 الذين قالوا ان الله عهد الينا ان نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قَائِلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ Qul nəfs ذَائِقَةُ lməut Wəənmə təvfəvnə öjurəkum yəuməl qiyəmə Fəmən zəhzihə ənən nər vəədxiləl jənətə fəqəd وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوتوا مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ذا كثيرا وان تصبر وتتقوا فان ذلك من عزم الامر واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينوه للناس ولا تكتمون فَنَبَذُوا هُوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَلْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بماءة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِينَ فآمَنَّا رَبَّنَا فَوَرِّقْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَدَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَى سُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۖ سَتَسْجَابُ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنثى داروا لكم منبع فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واذوا في سبيل غقاتا فقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلن لهم جنات تجري من تحتها الانهار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 قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا أرابطوا واتقوا الله لعلكم تسلحون بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا سَّقَُد بنْكُمَّ خَلَقَكُ مِن نَّفسِ حِذَةٍ خَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا وَبَثثَّ مِنْهُ م ررجَالًا كَثيرًا وَنِسَ وَاتَّقُ اللهَّه الذي تَسَ أَلونَ بِه والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتِ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كبيرا وان خفتم أَلَّا ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة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 فَلْتَّقُ اللهَّه وَْيَقُُ قَوْلًَا سَديدَا إِ الذيذينَ يَأكُلونَ أَموَالَ التَامَا ظُلمَن إِ ماَا يَأكُلونَ فِي بُقُونهِم النارَ وَسَ يَصْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَلِلدَّوْلَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ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 إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن وَلِلذُكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالآبَاءُ وَالْأَبْنَاءُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَلِلْأُمِّ الثُّم فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّصْفُ فَمَا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ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 فصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا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 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يا أيها الذين آمنوا لا يعل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَاعْشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا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 إنه كان فاحشة ومقتا فساء سبيلا ِّمَتْ عَلَْكُم أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُمْ وَأَخَلَاتُكُمْ وَعَّ تُكُمَّقالَالَاتُكُمْ وَبَناتُ الأأَق وَبَناتُ الأُخْتِ وَأََُّهَا تُكُمُ الَّاتِيأَوعنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الظَاعَةِ وَأَُّهَا تُِسَائِكُمْ غَرَبَائِبُكُم الَّاتِي فيِي من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل آخرين صلح بكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان رسولا رحيما صدق الله العظيم